واستغفر لذبك وسبح بحمد ربك بالعشي والابكار إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغي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 الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا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 الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناءا وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات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 أينما كنتم تشركون من دون الله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 فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ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 الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرانا عربيا لقوم يعلمون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 استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض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 dari al jin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 لهم فيها دار الخلد لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما نجعلهم تحت أقدامنا ليكونوا من الأسفلين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 اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ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 وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدٍ